إسطنبول عرفت مدينة إسطنبول منذ نشأتها بأسماء متعددة تعكس مراحل تاريخها ووجوه حضارتها فقد بدأت مستوطنة هيلينية باسم بيزنتيون أو بيزنتيوم بيزنطة ومنحها الإمبراطور الروماني سبتموس سيفروس اسم أغسطى أنتونينا تكريما لابنه بعد أن جدد بناءها وقد ظلت المدينة تعرف باسمها هذين حتى عام 330 ميلاديا. عندما اعتنق الإمبراطور قسطنطين الكبير المسيحية واتخذها عاصمة له وسماها روما الجديدة في مقابل روما القديمة ونسبت إليه فصار اسمها القسطنطينية وغدت من يومئذ عاصمة الإمبراطورية الرومانية وهي تدعى في التراث البيزنطي ملكة المدن أو الملكة أما الأتراك العثمانيون فقد اختاروا لها بعد فتحها اسم إسطنبول وهو الإسم نفسه الذي اعتاد الجغرافيون العرب إطلاقه عليها منذ القرن الثالث وهو تحريف لعبارة أيستنبولين باليونانية التي تعني إلى المدينة وتذكرها المراجع العربية والتركية من العصر العثماني باسم الآستانة أما اسمها الرسمي اليوم فهو اسطنبول، وتعد اسطنبول كذلك عاصمة أول دولة مسيحية في التاريخ، وفيها مقر الكرسي البطريركي، كما عقدت فيها أربعة مجامع. كنسية عامة وقد حافظت إسطنبول على مكانتها هذه في الشرق الروماني طوال أحد عشر قرنا إلى أن فتحها القائد المسلم محمد الفاتح عام 1453 ميلاديا فغدت مركز الثقل السياسي في العالم الإسلامي بعد تغلب العثمانيين على دولة المماليك.